منه. وقال سارجة نعم يا خليفة رسول الله. فقال عبو بكر عليكم أهد الله وميزاكم أن تقوموا بالقرآن آناء الليل. أن آناء الليل وأبراك النهار. وحافظوا على الصلاة. وعدوا كآخر الإسلام كاملة. قالوا نعم حافظ على ذلك. نعم. أن تقوموا بالقرآن آناء الليل وآناء النهار. وتعلمون الرسل الأول والخير النساء أحكام الإسلام أي أن ين عليها ولا يتخذ لبعضه ضحلا فينحرف عن الإسلام بل يتحمله فيقول بيرضي الله نعم ولا كمنا من بناء الله في موالق قال نعم قال عمر يا خليفة رسول الله كل ما قلت ما قلت إلا أن يد من قتل منا، لأن كيف يدنا قد لامه وقد لامته، والشهيد لا بعده. <تصفيق> إلا أن يد من قتل منا، فإنهم قتلوا في سبيل الله، وتتابع <تصفيق> الناس على قول عمر، فقبض على مكن كل ما قدر عليه من الخلق والقراب، ولما توفي لا عمر أن الإسلام قد تربى. جيراني فدفعه فت... فتفع... إلى أهله وإلى مادة من مادة البرقوق أعبر ما منها ومن كان قد مات سلم لأولاده ولورده فسير خالد إلى يمار ولما فر خالد من غزاةه وبني عالي أظهر أن عباباً أهدا إليه أن يسير إلى أرض بني تميم وإلى اليمام تابعه من القيد، تابع من القيد رضي الله عنه. بعد ما عمرنا، ونحن في سعد، ونحن في عنا. بعادها باتن الى آخر الباب. كما سبق يبقى عتائها ويبقى عارها ويبقى عتائها السلبية الى العدد. لان قال سرع حتى تلحقوا وبعثوا إليه فقام حتى لا يتوقف واستقبلهم في كثرة من المسلمين حتى نزل وساروا جميعا حتى اتعوا إلى البطاع إلى البطاع حتى اتعوا إلى البطاع من أرض بني الجميع وساروا جميعا حتى اتعوا إلى البطاع من أنزمني تميم ولم يجدوا بها جمعا جمعا قالت الخالق من في نوائها فعجت سرية منهم بني حذرة وسيد المالك من نوائل وكانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم مسجّفا على قوله فعجت سرية منهم فعجت سرية منهم بني حذرة وسيد المالك من نوائل وكان قد أسلم كما قلنا وقامر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الصدقات من قوما كلت ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعادها ولا أخطابها وكانت بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا على قيمه وجمع صدقاتهم فلما بلقتهم وفاتوا النبي صلى الله عليه وسلم جبل ابن الصدقة أي ردها إلى أهلها ولذلك سمي الجفر وجمع قومه وقال إن هذا الرجل قد هلك لأن هذا الرجل من يعني يعني المصطفى عليه الصلاه والسلام قد هلك هذا السلام مالك بن نويره مالك ابن نويره ان هذا الرجل قد هلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك سمي الجفر وجمع قوله وقال إن هذا الرجل قد هلك ثار وثار بعد راد يمن أن ان في امرك ولم يذم من ولم يذم حدا ولم تكونوا عاطيف من الناس مولاكم فتسارى إليه جمهور تقام فيهم قائد سيد بني رغب فقال يا بني كبي لا تجور في صدقاتكم ورسوا على الناس علي واشهدوا على دينك فصالح حير من حكي قائدا لا. ربما ذهب الكثير منكم فلا ترجو ولم تكتوروا أعطيتم أموالكم وإن هذا الرجل كدحلت فإن قام قائكم بعد رجى منكم أن تذكروا في أرضه ولم يذكروا ما مدى ولم تكتوروا أعطيتم الناس أموالكم فتسال إليه جنبور فقام فيه قالوا سيد بني يربو فقال يا بني تميم لا تلجئوا في صدقاتكم ويرجئوا الله في نعمه عليكم ولا تتجرجوا للبلاء وقد أسلمكم الله العافية وقد ألبسكم الله العافية ولا تستعروا خوف الكبر وأنتم في أمن الإسلام ما قليلا قليلاً بالكثير، والله مده الكثير بالقليل، وفصلوا على أموالك غداً من يعبد على غير غداً، فإن من أتمها أكلتم أحد على أموالكم، ولا نعبد منك إلا واللهم ربي، من يأخذ الكبيرة رم عمتك بدون لباس وبدون مواقعة، فإن من أتمها. قُتِلْتُمْ وَأْقِيرُوا اللَّهَ وَأْسُوا مَالِكَا وقام مالك فقال يا بني تميم إِنَّمَا لَدَدْتُ عَلَيْكُ وَأْوَالَكُمْ إِكْرَامًا لَكُمْ قَصْدِي إِكْرَامًا لَكُمْ وإِرْبَاعًا وَحِمْنِكُمْ نعم وإننا من أفضل إلا أن تبعوا مالك وتركوا هذا الذي هو سيد لا يزال قوم منكم طاير يقتلني يذبحني والله ما انا به رزق على الرمال ولا باجيئكم من البحر ولا باخاطكم شخص اذا قمت ولا دفق ولا ابقاكم رحله انهرب فتربطوا انت فبترتب وضع الذناب واشنذ من امرك إلي الله إلا إلا كما أفرح فيه وقال مالك في ذلك. نكتب لهذا القرم صلى الله وسلم على هذه النهاية وآله وصحبه وصلى